أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فاذكروا إذ جعلكم خلفان لِيَقُومُوا مِنْ حِينٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا تَذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَ تَنهْدِي إِلَى دِينِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِنَا fa attına bıma taydına, in kunten el sadıqid. "Söyledi. "Söyledi. "Söyledi. "Söyledi. "Söyledi. "Söyledi. "Söyledi. "Söyledi. "Söyledi. "Söyledi. آبائكم ما نزل الله بها من سلطان فاستور اني معكم من المنتظرين. فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى سمود أخاهم صالحا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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم